118. ويبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات 119. إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون 110. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر 111. مسخرات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 وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حليتا تلبسونها وتر الفلك مواخر فيه وتر الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون